بَلِ الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْكُمْ فَلَا تَرْجُوا عَلَيْهِمْ سَلَامًا وَهُمْ اُصَلِّي أمام المقام وطيب من لدي السلام سنا واتى ادم ابل ابل, أبل, الأنبياء. الأنبياء. أبل الأنبياء. عليك الصلاة عليك السلام ابل الانبياء وغض وقف. وغضت اصلي امام المقام وفي من لدي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 نال المقامي واليمق لدي السنا والسنا وللبيت من او جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا ساجدا ويكحل عيني منه البهاء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقابي وفي مغلتي السنى والسنى تألقت الآي في ثوبه تمد النجوم العلا بالضياء وللناس من حوله زحمة توثق بين ذويها الإخاء أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقت أصلي أمام وفي مقلتي السنع والسنع أبا عليك الصلاه وعليك السلام ابو الانبياء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا فابل الانبياء عليك الصلاه وعليك السلام ابو الانبياء وقفت اصلي امام يقولت اي السنا والزنا